قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشت أمة المطيطياء وخدمتهم أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط الله شرارها على خيارها